وللله حتى ينصب وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجاع أهل المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وَ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 وقناكم من قبل ان ياث يا احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدقاقكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا جاءت